الحظ بعين القلب سر غياني حب النبي وآل بيت المصطفى الله الله العبادت حصنه من نوره الله الله حب النبي وآل بيت المصطفى لبيت المصطفى أهل العباءة حصنهم من نوره الله إن رمت أمد حظى بخير وداده الله فالحظب سيد الزهراء أشرق نورها قد أشمت ما لا يفي أحواله في اسمها الزهراء سر غامض. Allah, اهلا الارضع الرسولي الله المصطفى أهل العباد سيد الكرار باب علومه فطهر الله البتولة ونسلها سيد الكرار باب علومه هذا علي المرتضى والمتر سهول حبيبي الله و وآل بيت المصطفى الله الله رب النبي وآل بيت المصطفى أهل العباءة الحصنهم من نوره هذا الحسن ختم الخلافة إنما نزع الخلاف نزع الخلاف نزع الخلاف بسر قول مبيه يا زينب يا زينب الفضل الكريمة فاشفعي يا زينب الفضل الكريمة فاشفعي لمتيامي mutayymin limutayymin yarju آه أهل العباءة حصمهم من نوره قف وانتبه أنا من حسين الحجة لقنا به نيل النجاة بفضله قف وانتبه أنا من حسين الحجة بالنبي او نيل النجات الذي فرضا القران لا يرد ختم النبوة ظاهر في ختمه صلى الإله مسلما دوما على سر وجود Bad